بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد فمع اللقاء الثالث من دروس شرح كتاب الملخص في أصول الفقه وحصة هذا اليوم من هذا الدرس ستدور حول سنبدأ بعون الله تعالى الكلام في أقسام الحكم التكليفي فنقول وبالله التوفيق الأقسام الحكم التكليفي الإيجاب الندب الإباحة الكراها التحريم وتكلمنا قبل ذلك عن تعريف الحكم التكليفي والحكم الوضعي فأقسام الحكم التكليفي الإيجاب الندب الإباحة الكراها التحريم وأحيانا نجد في بعض كتب أصول فقهي نجد بعض أهل العلم يعبرون عن هذه الأقسام الخمسة فيقولون الواجب بدلا من الإيجاب ويقولون المندوب بدلا من النلب ويقولون المباح بدلا من الإباحة والمكروه بدلا من الكراهه والحرام بدلا من التحريم والاولى التعبير بهذه الالفاظ اعني الايجاب الندب الاباحه الكراهه التحريم وذلك لأن الواجب ليس حكما وإنما هو من متعلقات الحكم وليس من اقسامه وعلى كل فالخلاف لفظي فالذين سموا الواجب ايجاب أو سموه والذين سموه الواجب هو نفس التع... نفس التعريف عند هؤلاء هو نفس التعريف عند هؤلاء فالايجاب هو الواجب فنقول بالله التوفيق الإيجاب فيه جملة من البحوث البحث الأول تعريف الإيجاب الإيجاب أو الوجوب له من ناحية اللغة تعريف الإيجاب من ناحية اللغة أو الوجوب له له أكثر من معنى فهو يأتي بمعنى اللزوم ويأتي بمعنى السقوط ويأتي بمعنى الثبوت. ويأتي بمعنى الثبوت. أما المعنى الأول من معاني الإيجاب في اللغة وهو اللزوم، كقول القائل وجب البيع أي لزم أي الذي أي لزمة البيع. والسقوط يأتي بمعنى السقوط ومنه قوله تعالى فإذا وجب جنوبها أي سقطت على الأرض أي ذبيحة. ويأتي بمعنى الثبوت. ومنه ومنه قوله صلى الله عليه وسلم في الدعاء المشهور اللهم انا اللهم إن نسألك موجبات رحمتك اللهم إن نسالك موجبات رحمتك أي ثبوت الرحمة فالإيجاب هو السقوط الثبوت اللي اللزوم هذا من ناحية اللغة أما من أما تعريف الإيجاب اصطلاحا أي في إصطلاع علماء الأصول وكلمه الاصطلاح تتكرر كثير معنا نقول اصطلاحا اصطلاحا الاصطلاح اتفاق معنى كلمة اصطلاح اتفاق جماعه اتفاق جماعة على إطلاق اسم معين على شيء معين اتفاق جماعه على اطلاق اسم معين على شيء معين هذا معنى كلمة اصطلاح الذي ستمر معنا كثيرا اصطلاحا يعني في اصطلاح علماء الاصول فقالوا الايجاب هو ما طلب الشارع انتبه هو ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم ووعد فاعله امتسالا بالسواب وتوعد تاركه مع القدرة بالعقاب هذا تعريف يعني من أشهر التعريفات المحررة في تعريف الإيجاب الإيجاب هو ما طلب الشارع فعله ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم على وجه اللزوم ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم ووعد فاعلهم امتسالا بالسواب وتوعد تاركه مع القدرة بالعقاب يعني حاصل هذا التعريف أن كل أمر طلبه منك الشارع طلبه منك الله سبحانه وتعالى هذا الطلب كان على سبيل الحتم والإلزام هذا الطلب كان على سبيل حتم والإلزام ووعدك أنك إذا أديت هذا الفعل امتثالا له امتسالاً له ليس لشيء آخر امتسالاً له وعدك بالمدح والثواب وتوعدك إن أنت لم تؤدي هذا الفعل وتكاسلت عنه مع القدرة عليه فأنت معاقب هذا هو المعنى الإجمالي للواجب نأتي إلى كلام أهل العلم حول هذا التعريف يقولون هو ما طلب الشارع فعله فخرج بذلك الإباحة والكراهه والتحريم لماذا لأن الإباحة غير مطلوبة الإباحة تفعل أو لا تفعل أنت ما ما تشاء فليست معنا في هذا التعريف فقوله في التعريف ما طلب الشارع فعله خرجت الإباحة ليست معنا وخرجت الكراهة لأنك أنت اصلا غير مطالب بفعل الكراهة على سبيل ليس على سبيل حتم والإلزام فأنت غير مطالب بفعل الكراهة وخرج اصلا الحرام لأنك انت غير مطالب بفعل الحرام فالحصر الآن معنا ما طلب الشارع فعله ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم خرج بذلك الندب لأن المكلف مطالب بالندب بالطبع ولكن ليس على سبيل الحتم واللزوم يبقى إذن هو ما طلب الشارع فعله على وجه الحتم واللزوم ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم خرج بذلك من هذا التعريف الاباحه وخرج لان الاباحه انت غير مطالب بها وخرجت الكراهه لانك انت غير مطالب بفعلها وخرج الحرام لأنك انت غير مطالب بفعله وخرج الندب لانك انت مطالب بالفعل بالندب لكن على سبيل ليس على سبيل اللزوم ما طلب الشارع فعله على, و... على, و... على وجه اللزوم ووعد فاعلهم تسالا الثواب ووعد الفاعل إذا أدى هذا الفعل ممتسلا وعده بماذا بالسواب هذا التعبير اولى من تعريف بعض الأصوليين بعض الأصوليين يقولون في تعريف هو ما يساف فاعله لا الأول أن نقول أن نقول في التعريف ما وعد الأول أن نقول في التعريف أن نقول ووعد فاعلهم لا نقول ما يسافعلهم لأنك قد تفعل الواجب ولا تساب قد تفعل الواجب ولا تثاب من الممكن أن تفعل الواجب ولا تبرئ الزمة ولا ت... من الممكن أن تفعل الواجب وتبرأ الزمة ولكن لا تساب عليه خذ أمسنا على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة فهل هذا الذي أتى العراب وصلى صلاة العصر الآن هل هذا مطالب بالإعادة جماهير أهل العلم لا يطلبون, لا يطلبون منه أن يعيد الصلاة وإن كان لا يثاب على هذه الصلاة, على هذه الصلاة. وقوله صلى الله عليه وسلم إذا أبق العبد فلا تقبل له صلاة فالحاصل أن الأدق أن نقول في تعليف الإيجاب ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم ووعد فاعلهم تسالا بالسواب ولا نقول ما يساب على فعله لماذا؟ لأنك قد تؤدي عمل تبرأ به الزمة وتسقط به الفريضة ولا تطالب بالاعاده ولا تساب عليه والعلامة ابن القيم رحمه الله يعني تحرير بديع في هذا المقام فيقول قال رحمه الله في كتاب المنار المنيف قال والقبول له أنواع القبول أنواع قبول رضا ومحبة واعتدال ومباهى وسناء على العامل الله عز وجل يقبل منك العمل ويباهي به الملائكة ويثني على هذا العامل في الملأ الأعلى هذه الدرجة الأولى يقول وقبول جزاء وسواب فقط دون الأول يعني الدرجة الأولى أن تؤدي العمل فيقبل منك وتمدح به ويصني عليك الله الدرجة الثانية أن تؤدي العمل فيقبل منك وتسقط عليك وتسقط عنك الفريضة ولا تطالب بالإعادة ولكن هو أقل من الدرجة الأولى الدرجة الثالثة قبول العمل وإسقاط العقوبة وطبر الزمة ولا تطالب بالإعادة ولكنك لا ي... ولكنك لا تحصل على الثواب لا يتلطب على هذا هذا العمل ثواب كقبول صلاة من لم, تحضره... من, لم ت... من لم يحضر قلبه في الصلاة صلى في الصف الأول متوضع ولكن كان في كل واد يهيم في كل واد يهيم فإنه ليس له من صلاته إلا ما عقل, إلا ما عقل منها فإنها تسقط الفرض هذه هذه الصلاة ولا يساب عليها كذلك قال ابن القيم والعبد الآبق ومن أطع عرافا فإن البعض قد يعني, ب... يعني ابن القيم يقول أن هؤلاء سقطت عنهم الصلاة ولا يطالبون بالإعادة ولكنهم لا يؤجرون إذن الأدق أن نقول في تعريف الواجب ووعد فاعلهم تسالا وعده بالسواب لا نقول والذي يساب فاعله لأنه قد لا يساب. ثم قال رحمه الله نكمل التعريف امتسالا لا بد من هذا القيد في تعريف الواجب تعريف الواجب نقول هو ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم على وجه اللزوم ووعد فاعله امتسالا لا بد من كلمة امتسال لماذا لأن هذا القيد لأن هذا القيد يدخل النية، لأن الأعمال، لأن الإنسان يؤجر، الأجر مرتب على النواية على النوائِ والمقاصد، فلا بد من كلمة امتثال. وتوعد تاركه، بعض الأصولين يعرف فيقول ويعاقب على تركه، لا الأفضل أن نقول وتوعد على تركه، على تركه. العقاب لماذا لأن المكلف من الممكن أن يفعل لا أقول المعصية قد يفعل الكبير ولا يعاقب ولا يقع العقاب لماذا قد يعفو الله عز وجل عنه إذا تعريف الواجب نقول الواجب هو ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم ووعد فاعله امتثالا بالثواب وتوعد على تركه مع القدرة هذا هو تعريف الواجب المبحث الثاني صيغ الوجوب ما هي الصيغ التي تدل على الوجوب هناك صيغ عددها أهل العلم وذكرها علماء الأصول باستقراء الكتاب والسنة هذه الصيغ تدل على الوجوب من ذلك صيغ الأمر بلفظ الإنشاء ما معنى ذلك كفعل الأمر فعل الأمر يفيد الوجوب كقوله تعالى وأقيم الصلاة فأي فعل أمر في كتاب الله يفيد الوجوب وأقيم الصلاة وآت الزكاة فهذه أفعال تفيد الوجوب وكقوله وكقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور بحديث المسيء لصلاته, لصلاته قال صلى الله عليه وسلم إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر ما معك من القرآن ثم اركح حتى تطمئن راكعة ثم ارفع حتى تطمئن رافعة افعال امر اقرأ كبر اركع اسجد هذه فعل امر يفيد الوجوب كذلك من صيغ الامر بلفظ الانشاء المضارع المجزوم بلام الأمر الفعل المضارع المجزوم بلام الأمر كقوله تعالى فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا هذا فعل أمر يتق مجزوم بلام الأمر فيفيد الوجوب وكقوله تعالى لينفق ذو ساعة من ساعته لينفق هذا يفيد الوجوب لماذا؟ لماذا قلنا أنه يفيد الوجوب؟ لأنه فعل مضارع مجزوم بلام الأمر الصيغة الثانية التي تفيد الوجوب قلنا أن الصيغة الأولى صيغ الأمر بلفظ الإنشاء كفعل الأمر افعل وكالمضارع المجزوم بلام وكالمضارع المجزوم الأمر ده هذا من أنواع من الصيغ الأولى التي هي صيغ الأمر بلفظ الانشاء الصيغة الثانية التي تفيد الوجوب الصيغة الثانية التي تفيد الوجوب صيغة أمر وما ينصرف عنها أمر وما ينصرف عنها كقوله تعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها فهذا يفيد الوجوب أمر إن الله يأمركم امر يأمر هذه من صيغ الوجوب وكقوله صلى الله عليه وسلم في سنة في جامعة التلمزي وأنا أمركم بخمس وأنا أمركم بخمس بخمس وأنا أمركم بخمس الله أمرني بهن السمع والطاع والجهاد والهجرة والجماعة, والجماعة يبقى اذا صار معنا الآن صيغة الأمر بلفظ إنشاء، صيغة أمر وما ينصرف عنها، الصيغة الثالثة صيغة كتب وما ينصرف عنها كتب كتب هذه تفيد الوجوب أمثلة ذلك قوله تعالى كتب عليكم الصيام هذا فرض يفيد الوجوب لماذا أن صيغة كتب وما ينصرف عنها تفيد الوجوب كذلك صيغة فرضة وما ينصرف عنها فرض يفرض كقوله تعالى صورة أنزلناها وفرضناها أي أوجبنا العمل بما فيها وفي حديث معاذ بن جبل الذي المخرج في الصحيح المشهور عندما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن قال إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة عبادة الله عز وجل فإذا عرفوا الله فأخبرهم أن الله فرض فرض صيغة جوب أن الله فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أغنيائهم فتردوا على فقرائهم فالشاهد فرض من صيغ الوجوب من الصيغ التي تدل على الوجوب صيغة له عليك فعل كذا له عليك فعل كذا كقوله تعالى ولله على الناس حج وللله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا فمن علماء الأصول يقولون أن لك علي كذا في كتاب الله وفي صندة رسول الله المشهور أنها أو الأكثر أنها تفيد الوجوب من الصيغ أيضا وهي كثيرة نختصر بعضها وصف ترك الامتثال بالمخالفة يعني هناك أمر معين المخالف لا الذي يتركه يصفه الله عز وجل بأنه مخالف كقوله صلى الله عليه وسلم من ترك الدعوة فقد عصى الله تعالى ورسوله يبقى هذا يدل على التحريم لماذا لأنه شبه المخالف بأنه عاصي كذلك من الصيغ التي تدل على الوجوب ما رتب على تركه عدم الاعتداد بالعمل يعني الله عز وجل رتب على هذا الفعل أنه لا يعتد بعملك إذن هذا الأمر يفيد الوجوب كقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هذا يفيد أن قراءة الفاتحة في الصلاة واجبة واجبة لماذا؟ لأنه رتب على ترك قراءة الفاتحة عدم الاعتداد بالعمل. فكل عمل رتب على فعله عدم الاعتداد بالعبادة يعتبر الاتيان به واجب. الله عز وجل رتب على عدم الاتيان بقراءة الفاتحة عدم الاعتداد بالصلاة فقال لا صلاة له إذن قراءة هذه الفاتحة واجبة بهذه الصيغة يقول علامة ابن القيم رحمه الله تعالى يستفاد الوجوه بالأمر طارة بالأمر بفعل الأمر طارة وبالتصريح طارة بالإيجاب طارة وبالفرض طارة والكتب طارة ولفظ علي كذا طار وترتيب الزم على العقاب إلى غير ذلك من الصيغ إذا هذه الصير إذا جاءت في كتاب الله أو في سنة رسول الله فإنها تفيد الوجوب ما لم يكن هناك صارف كما سيأتي معنا وهي لفظ الأمر أو الصيغة صيغة الأمر بلفظ الإنشاء كفعل الأمر وكالمضارع المجزوم بلام الأمر وكصيغة أمرة وما ينصرف عنها وصيغة فرض وما ينصرف عنها وصيغة كتبة وما ينصرف عنها إلى غير ذلك من هذه الصيغ التي ستأتي معنا بشيء من التفصيل في أبواب الأوامر إن شاء الله المبحث الثالث هل يوجد فرق بين الواجب والفرض أو الايجاب والفرض الفرض هو الواجب عند الجمهور الفرض هو الواجب عند الجمهور فيقولون صوم رمضان فرض ويقولون صوم رمضان واجب وخالفهم في ذلك الحنفية وهي رواية عن الإمام أحمد وهي رواية عن الإمام أحمد ونقل أن عدم التفريق بين الفرض والواجب نقل أن هذا قول الجمهور نقل ذلك الشوكان في كتاب إرشاد الفحول قال أن هذا وقول الجمهور قال الزركشي في البحر المحيط من أسماء الواجب المحتوب والمكتوب والفرض ولا فرق عندنا بين الفرض والواجب شرعا وإن كان مختلفين في اللغة هناك اختلاف في اللغة بين الفرض والواجب فقلنا كما سبق أن الفرض أن الواجب يأتي بمعنى اللزوم ويأتي بمعنى السقوط ويأتي بمعنى الثبوت أما الفرض فلغة معناه التقدير ويأتي بمعنى الحز والقطع هذا في اللغة أما في الاصطلاح فلا فرق بين الفرض والواجب عند الجمهور وخالف في ذلك الحنفية وهي رواع الإمام أحمد ولا وحجة الحنفية في ذلك أو توجيه الحنفية في ذلك قالوا أن, أن الفرض ما سبت بدليل قطعي قطعي السبوت قطعي الدلاله كالقرآن والحديث المتواتر والواجب أو السنة المتواترة والواجب ما ثبت بدليل ظني كخبر الأحد فالحنفيه يقولون أن الوتر والاضحيه وصلاه العيد واجبه بناء على الفرق بين الفرض والواجب ولكن الواجب مرادف الفرض عند الجمهور الواجب مرادف الفرض عند الجمهور فلا فرق بين الفرض والواجب عند الجمهور اقسام الواجب الواجب يقسم بعده اعتبارات ابتداء قبل ان ندخل في هذه المساله يعني ما من شيء إلا يقسم باعتبارات مختلفة فمثلا الطعام الذي ناكله يقسم مثلا باعتبار باعتبار بري وبحري ماكولات ناتي بها من البحر وماكولات ناتي بها من البر باعتبار ماكولات زراعيه وماكولات حيوانية مثلا الملابس تقسم باعتبار أنها ملابس صيفية وملابس شتوية الحديث النبوي يقسم باعتبارات كثيره صحيح وضعيف احاديث فقه يقسم باعتبار الابواب احاديث العقيده احاديث الفقه احاديث في التفسير فما من شيء إلا يقسم باعتبارات مختلفه فكذلك الواجب يقسم باعتبارات مختلفة فينقسم الواجب الى اقسام متعددة وذلك باعتبارات مختلفة وهي اولا اقسام الواجب باعتبار وقت ادائه القسم الأول تقسيم الواجب باعتبار وقت ادائه القسم الثاني من اقسام الواجب تقسيم الواجب باعتبار تقديره وعدم تقديره انتبه باعتبار اولا الاعتبار الاول باعتبار وقت ادائه ثانيا باعتبار تقديره وعدم تقديره القسم الثالث تقسيم الواجب باعتبار تعيينه وعدم تعيينه وسياتي معنى ذلك القسم الرابع تقسيم الواجب باعتبار المطالب بأدائه صار معنا الواجب يقسم باعتبارات أربعة الاعتبار الأول باعتبار وقت أدائه ينقسم باعتبار ينقسم الإيجاب باعتبار وقت أدائه إلى قسمين واجب مؤقت واجب مؤقت وهو والقسم الثاني القسم الأول واجب غير مؤقت القسم الأول واجب غير مؤقت وهو الواجب المطلق القسم الثاني واجب مؤقت وهو الواجب المقيد ي الواجب translate باعتبار وقت أدائه إلى واجب غير مؤقت مطلق وإلى واجب مؤقت وهو الواجب المقيد أما الواجب غير مؤقت وهو المطلق فهو الفعل يعني إيه واجب مطلق غير مؤقت ما معنى هذا الكلام؟ يعني هو الفعل الذي طلب الشارع إيقاعه من المكلف طلبا جازما ولم يحدد له وقتا معينا لأدائه يعني كل فعل طلبه الشارع منك على سبيل الحتم واللزوم ورتب على الامتثال الثواب وعلى الترك مع القدرة العقاب حدد له وقتا معينا لأداء قاع هذا الواجب يسمى واجب مؤقت مثل ماذا مثل آه فالمكلف آه من, من, من هذا المثال من الواجب الذي حدده الشارع كصيام رمضان الله عز وجل فرض صيام رمضان فلا يحل لك أن تأتي بصيام رمضان في شعبان فهذا واجب مؤقت له وقت له وقت إيه له وقت معين له وقت إيه معين مثال الواجب المطلق هو الواجب الذي طلبه الشارع منك ولم يحدد له وقت معين تفعله متى شئت مثال على ذلك ما من رمضان بعذر إنسان أفتر في رمضان بعذر بعذر الصفر فقال تعالى فعدة من أيام الأخرى هل هذه الأيام أن مطالب أن تؤديها في وقت معين الجواب لا لا أنت غير مطالب أن تؤديها في وقت معين بل تؤديها في أي وقت شئ الله عز وجل يقول في عدة من أيام أخرى وإن كانت المصارع والمسابقة أولى أولى إن الإنسان،, الإنسان غير ضامن لحياته والله عز وجل يقول فاستبقوا الخيرات ويقول النبي صلى الله عليه وسلم دين الله حق أن يقضى فهذا هو الواجب الآيه واجب غير مؤقت واجب غير مؤقت تقضيه متى شئت وإن كان الأفضل أن تسارع وقلنا المثال على الواجب المقيد مثل صيام شهر رمضان ومثل الصلاة في وقتها يبقى إذن الواجب يقسم باعتبار وقت أدائه إلى واجب مقيد وواجب مطلق الواجب المقيد الذي يؤدى في وقت معين له الواجب المطلق تؤديه في أي وقت وأنت غير آسم أو غير مؤاخذ أنك أخرت التقسيم الثاني من أقسام الواجب التقسيم الثاني تقسيم الواجب باعتبار تقديره وعدم تقديره باعتبار وقت آدائه مقيد ومطلق باعتبار التقسيم الثاني باعتبار تقديره وعدم تقديره ينقسم إلى قسمين واجب محدد أو مقدر واجب غير محدد أو غير مقدر أما الواجب المحدد المقدر فهو ما طلبه الشارع على سبيل الحتم والإلزام إلى آخر التعريف ولكن محدد بشيء معين مثل ماذا مثل عدد الركعات ركعات الصلوات عدد أنصبة الزكوات فهذه محددة لا ينبغي لك أن تزيد في الصلاوات في الخ... في عدد الركعات صلاة العصر لا ينبغي لك أن تزيد إلى خمسة ولا أن تنقص إلى سلاسة فهذا واجب يسمى واجب واجب مقدر أما الواجب الغير محدد او الغير مقدر هو الذي لم يعين الشارع مقدار معينا له وإنما تركه للحاجة مثل ماذا؟ مثل الإنفاق على الزوجة الإنفاق على الزوجة هل الإنفاق على الزوجة محدد بقدر معين؟ لا محدد بقدر الاستطاعة والقدرة والقدرة، فهذا هذا ليس إيه واجب مقدر، إنما هو واجب مطلق على ما على ما تشاء أو على ما تستطيع، والإنفاق على الزوجة واجب بالكتاب والسنة والإجماع، فهذا هو التقسيم التقسيم الثاني. يبقى إذن قلنا التقسيم الأول باعتبار وقت أداءه مقيد ومطلق. ما معنى مقيد يعني طلبه الشرع منك مقيد بوقت معين فلا ينبغي لك أن تصلي أن تصوم رمضان في شوال إن صمت سلاسين يوما في شوال لا يقبل منك صيام رمضان هذا واجب مقيد بوقت معين القسم السائل للتقسيم إلى وقت أداء إلى مقيد وعدم مقيد عدم مقيد ك مقيد كقلنا كالك كأداء الصلاة في وقتها عدم مقيد ككفارة الإفطار في رمضان لك طوال عام أن تقضي أن تقضي في أي شهر من الشهور أما باعتبار مقداري وعدم مقداري مقدر وعدم وغير مقدر مقدر كأنصات الزكوات غير مقدر كالإنفاق على الزوجة التقسيم الثالث تعيينه وعدم تعيينه واجب معين وواجب غير معين ما معنى واجب معين وواجب غير معين أو مخير أما الواجب المعين فهو الفعل الذي طلبه الشارع منك طلبا جازما بعينه دون تغيير مع أصناف أخرى فإذا جاء رمضان طلب منك الصيام فلا يحل لك أن تصلي مكان الصيام ولا يحل لك أن تتصدق مكان الصيام ولا يحل لك أن تأتي بعبادة الإنفاق مكان صلاة المغرب فهذا واجب طلبه الشارع منك طلباً معاي... طلب معين لا تبرئ الزمة إلا بالإتيان بهذا الطلب هذا يسمى واجب ايه معين أما كما قلنا كالصلوات الخمس الخمس وكالصيام رمضان فلا تبرئ الزمة إلا إذا فعله المكلف بعينه أما الواجب غير المعين فهو مثل ماذا مثل كفارة اليمين كفارة اليمين فإن الواجب على الحانس واحد من ثلاثة إما الإطعام، إطعام عشرة مساكين أو الكزوة أو تحرير رقبة فمن لم يستطع فالصيام الصيام فإذا أتيت بأي واحدة من هذه الثلاثة برئت الزمة ولم يفرض عليك شيئا معينا الواجب التقسيم الرابع باعتبار المخاطب به تقسيم الواجب باعتبار المكلف ينقسم إلى قسمين فرض كفائي وفرض عيني أما الواجب العيني هو ما طلب الشار حصوله من كل واحد من المكلفين فلا تبرئ الزمة إلا, إلا إذا قمت أنت بهذا الواجب عن نفسك كصلاة الظهر هذا فرض عيني لا تبرئ الزمة إلا إذا قمت بها أنت أما إذا قام بها أحدنا المسلمين فلا تبرئ الزمة ولا تسقط الفريضة فهذا يسمى فرض واجب عيني أو فرض عيني القسم الثاني فرض كفاية وهو الذي إذا فعله البعض سقط عن البعض فتبر الزمة إذا فعله بعض المسلمين مثل ماذا مثل صلاة الجنازة صلاه الجنازة إذا صلاها البعض سقطت عن سقط الحرج والاسم عن باقي المسلمين إذا الواجب تكلمنا الآن عن تعريف الواجب تعريف الواجب لغة الإيجاب أو الوجوب يأتي بمعنى السقوط اللزوم السبت هذه في اللغة أما في في الصلاح, الصلاح علماء الأصول الواجب هو ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم وهو الذي يساب فاعله امتثالا ويعاقب تاركه مع القدرة ويعاقب تاركه مع القدرة لهذا التعريف وقلنا أن الواجب له صيغة تدل على أن هذا الأمر واجب منها صيغة أمرة وفعل الأمر وكذلك المضارع المجزوم بلام الأمر صيغة كتبة وما ينشق عنها أو ما ينصرف عنها صيغة فرضة إلى غير هذه الصيغ التي ذكرناها المسألة الثالثة من أقسام الواجب أقسام الواجب وقلنا أنه يقسم باعتبارات عدة باعتبار وقت أدائه باعتبار وقت اداء واجب مقيد وواجب مطلق واجب مقيد يعني مقيد بوقت معين لا تبرأ الزمة إلا إذا أديت هذا الواجب في الوقت الذي حدده الشارع لك فقال لك أن تصوم ثلاثين يوما في شهر رمضان فإن صمت ثلاثين في شوال لا يقبل منك كذلك واجب غير مقيد بوقت معين كأداء ما عليك من الصيام إذا أفطرت بعذر لك أن تفت أن تصوم في أي يوم من العام فعده من أيام أخرى وإن كان الأول المصارع التقسيم الثاني الواجب باعتبار باعتبار تقدير وعدم تقدير واجب مقدر كأنصبات الزكوات وكالصلوات الخمس فلا يشرع لك بل ترد عليك العبادة إن صليت العشاء خمس أو صليت الف... العشاء ثلاثة واجب مقدر لا يقبل منك ولا تبرئ الزمة إلا إذا أديت هذا الواجب بالقدر الذي طلبه منك الشارع واجب غير مقدر لم يحدده الشارع كالإنفاق على الزوجة التقسيم الثالث تعيينه وعدم تعيينه فالله عز وجل طلب منك الصيام الآن فلا تبرأ الزمة بصدق مكان الصيام هذا واجب معين واجب غير معين ككفارة اليمين ككفارة اليمين التقسيم الرابع من اقسام الواجب باعتبار المكلف الفاعل المكلف بهذا الواجب ينقسم إلى قسمين واجب عيني وواجب كفائي وقلنا الواجب العيني الذي لا تبرأ الزمة إلا إذا أديته أنت كالصلاوات وكالصيام رمضان وكنا الفرض الكفائي هو الذي إذا أده البعض، بعض المسلمين سقط عن البعض الآخر المبحث الخامس من مباحث الإيجاب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ابتداء هذه المسألة يعني لها أكثر من ترجمة في كتب الأصول علماء الأصول منهم من يسميها بهذا الاسم ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ومنهم من يقول عنها مقدمة الوجوب أو مقدمة الواجب ومنهم من يسميها وسيلة الواجب ومنها ومنهم ما ما يسمي هذه المسألة ما لا يتم الأمر به ما لا يتم الأمر إلا به فهو آ مأمور به وحاصل تحرير هذه المسألة يعني هذه تسمى بهذه الأسماء ما لا يتم الواجب إلا به فواجب تسمى مقدمة الواجب تسمى وسيلة الواجب حاصل هذه المسألة عن مسألة ما لا يتم الواجب إلا به فواجب نقول ما لا يتم ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى ثلاث أقسام انتبه ما لا يتم الواجب إلا به ينقسم إلى ثلاثة أقسام قسم ليس تحت قدرة المكلف قسم ليس تحت قدرة المكلف كزوال الشمس لوجوب صلاة الظهر فلا يتم وجوب إيجاب صلاة الظهر عليك إلا إذا زالت الشمس هذا ليس تحت قدرتك فأنت غير مطالب به فهذا ليس معنى هذا ليس إيه؟ معنا كدخول رمضان لإيجاب الصيام هذا ليس تحت قدرتك لا تستطيع أن أن أن تحرك ساعة أن تحرك الزمان لا هذا أنت غير مطالب به إذا قسم القسم الأول ليس تحت قدرة العبد كزوال الشمس لوجوب صلاة الظهر فهذا أنت غير مطالب به مع أنه لا يتم الواجب إلا به ولكن أنت غير مطالب به القسم الثاني قسم تحت قدرة العبد ولا يتم الواجب إلا به ولكن أنت غير مطالب بتحصيله ليس واجب عليك أن تحصله مثل ماذا؟ مثل إكمال النصاب يعني أنت غير مطالب أن تكتهل حتى يصل المال الذي معك النصاب حتى تزكي أنت غير مطالب بذلك فمع أنه لا يتم وجوب الزكاء إんだ بإكمال النصاب ولكن أنت غير مطالب وهو تحت قدراتك قد تستطيع ولكن أنت غير مأمور من الشارع بإكمال النصاب القسم الثالث هو ما تحت قدرة العبد وهو مأمور به ولا تتم العبادة ولا يتم الوجوب الا به فانت مطالب مثل ماذا مثل الطهاره للصلاه مثل الطهاره للصلاه فلا يتم الصلاه لا تتم الصلاة الا بالطهارة فما فمثل الطهاره للصلاه والسعي للجمعه فان شئت ان تقول ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب هذه قاعدة ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب كالطهارة للصلاة وما لا يتم الوجوب إلا به فليس بواجب وما لا يتم الوجوب إلا به فليس واجب لأنك أنت غير مطالب بهذه الأمور. يبقى إذن ما لا يتم الواجب إلا به ثلاث أقسام قسم أنت غير مطالب به وهو غير تحت خضلاتك لا تستطيع كزوال الشمس قسم أنت غير مطالب به وهو من أيضا لا يتم الواجب به لا يتم الواجب إلا به كنصبة الزكوات قسم لا يتم الواجب إلا به وأنت مطالب به كالطهارة للصلاة كالطهاره للصلاه فحاصل الامر ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب نكمل الندب ولا نكتب القسم الثاني من اقسام الحكم التكليفي الندب الندب لماذا ذكرنا الندب مباشره بعد بعد الايجاب لماذا نذكر مثل الكراهة أو التحريم مناسبة ذكر الندب هنا بعد الإيجاب والله تعالى أعلم لاشتراكهما في طلب الفعل لأن الندب مطلوب والإيجاب مطلوب وكل منهما مثاب على فعله يعني أنت مثاب إذا فعلت الواجب مثاب إذا فعلت المندوب وان كان ثواب الوجوب أعظم من ثواب الندب الندب لغة أولا الندب فيه بحوث البحث الأول تعريف الندب لغه في لغة العرب الندب لغة معناها الدعاء لأمر مهم الدعاء لأمر مهم عندما ادعوك لأمر مهم يقال هذا ندب يقال هذا ندب ويقال فلان منتدى في المسألة الفلانية انتدب فلان لحل هذه المشكلة أي دعوته إلى هذا الأمر ومنه قول الشاعر لا يسألون أخاهم حين يندبهم أي يدعوهم للنائبات على ما قال برهانا يعني عندما يدعوهم أخوهم لمشكلة معينة يخرجون يقاتلون ولا يسألون إلا بعد أن ينتهوا في النائبات حين يندبهم أي حين يدعوهم لامر مهم للنائبات أن النائبة هي المصيبة العظيمة، والندب والمستحب والتطوع أسماء مترادفة عند عند الجمهور. يعني الندب هو المستحب هو هو السنة عند الجمهور. اصطلاحا قلنا أن تعريف الندب في اللغة الدعاء لأمر مهم معناه في اللغة اللغة العرب الدعاء لأمر مهم. أما في الاصطلاح ما طلب الشارع فعله الإجابة برضو ما طلب الشارع فعله. إحنا قلنا ما طلب الشارع فعله والندب ما طلب الشارع فعله. إذا كيف نفرق؟ ما طلب الشارع فعله من غير الزام في الإجاب ما طلب الشارع فعله على وجه اللزوم ورتب على فعلهم امتسالا السواب أو المدح. ورتب على فعله امتسال المدح والثواب نفس أيضا الإجاب ما رت ما رتب على فعله المدح امتسال المدح والثواب وليس في تركه زم ولا عقاب هنا فرق بين الإجاب والندب الإجاب هنا وليس في تركه زم ولا عقاب أما الإجاب و... ورتب على تركه مع القدرة الزم والعقاب فأنت إذا لم تصل السنة المغرب أنت لا لا تزم ولا ولست مرتكب المعصية لأنك لم تصل صنعة المغرب الآن، لو أنك لم تقول أسكار الصباح والمساء أنت غير معاقب، وإن كنت تارك الفضيلة عظيمة ولكن غير معاقب، أما إن تركت الفريضة رتب على ذلك الزم والعقاب. شرح التعريف نقول الندب أو المندوب. هو ما طلب الشارع فعله خرج بهذا القيد ماذا الكراهه المباح التحريم لأن الكراهه انت غير مطالب بها التحريم انت غير مطالب به الاباحه انت غير مطالب بها خرجت هذه الأمور من غير الزام خرج بهذا القيد ايه, إيه؟ الإيجاب لأن الايجاب لان الايجاب لازم أن تفعل ايجاب فخرج بهذا القيد الإيجاب لأن الشارع طلبه على سبيل الحتم والإلزام إذن نقول الندب هو ما طلب الشارع فعله, فعله على وجه الحتم لا ليس على وجه اللزوم ورتب على, ف... على فعله امتثالا المدح والثواب وعلى تركه وعلى ترك المندوب غير معاقب ترك المندوب غير معاقب وليس في تركه ذم ولا عقاب صيغ الندب هناك صيغ تدل على أن هذا الفعل مندوب وليس فرض من هذه الصيغ كل صيغة خبرية خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الشارع كل صيغة خبرية تضمنت الحس على طاعة يعني أي صيغة ورد فيها الحس على فعل معين وليست مؤولة, مؤولة بمعنى الأمر كصيغة الترغيب والترهيب هذه تدل على الندب كقوله صلى الله عليه وسلم من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر هذه تدل على أن هذا الفعل التسبيح مئة مرة مندوب لماذا أن هذه الصيغة خبرية رتب عليها سواب عظيم وهي غير مؤولة للأمر كذلك كل فعل نبوي انتبه كل فعل نبوي قصد به التشريع وقام الدليل على أنه غير مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم على وقام الدليل أيضا على عدم وجوبه يبقى كل فعل نبوي قصد به التشريع قصد به إيه؟ التشريع وقام الدليل على عدم إيجابة ليس بواجب وقام الدليل أيضا على عدم اختصاصه به صلى الله عليه وسلم فهذا يدل على أن هذا الأمر مندوب يعني عبادة معينة وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عندنا أنها ليست فريضة وثبت عندنا أنها ليست من خصائصه فهذه تعتبر إيه؟ سنة أو مندوب يعتبر مندوب كمثلا ك صلى الله عليه وسلم بالليل وكذلك كصيامه لبعض الأيام فقام الدليل هل هناك دليل يدل على أن قيام الليل من خصائص صلى الله عليه وسلم كنكاح بأكثر من أربعة لا لا يوجد دليل هل قام الدليل على أن قيام الليل فريضة لم يقوم الدليل على ذلك إذا هذا يدل على أن قيام الليل مندوب قيام الليل مندوب إذا من صيغ الندب كل صيغ خبرية تضمنت الحس على طاعة كل فعل ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم قصل به التشريع وقام الدليل على عدم فرضيته وقام الدليل على عدم اختصاصه به صلى الله عليه وسلم هذا يدل على الندب أيضا كذلك الأمر الصريح أمر صريح من النبي صلى الله عليه وسلم طب مش, مش احنا قلنا أن من صيغ الوجوب الأمر فلماذا قلنا هنا الأمر الصريح لا قلنا هنا الأمر الصريح إذا وجدت قرية تصرفه من الوجوب إلى الندب كقول تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فكتبو هذا فعل امر ولكن هناك فقول فقوله صلى الله فقوله تعالى فكتبو صيغة أمر الأصل في دلالتها الوجوب لكن الأمر هنا يفيد الاستحباب والصارف عن الوجوب قوله تعالى فإن أمن بعضكم بعض فليؤدي الذي اتمن أمانته فهذا صارف عن الوجوب المبحث الثالث درجات المندوب هل المندوب درجات متساوية؟ هل المستحب أو المندوب أو السنة كلها درجة واحدة ذهب فريق من أهل العلم إلى أن المندوبات ليست على درجة واحدة من جهة الندب إليها يعني من جهة الأمر الدعاء إليها أو الأمر بها فهي متفاوتة باعتبارات تنقسم إلى ثلاثة اقسام القسم الأول سنة مؤكدة أو مندوب مؤكد القسم الثاني سنة غير مؤكدة القسم الثالث فضيلة وأدب إذن المندوبات ليست على درجة واحدة سنة مؤكدة سنة غير مؤكدة فضيلة وأدب أما السنة المؤكدة ما ضابط السنة المؤكدة هي ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ما داوم النبي صلى الله عليه وسلم على امتثاله واقترنت هذه المداومة بالحس عليهم كمثلا سنة الفجر النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على سنة الفجر ومع ذلك قال ركعتة الفجر خير من الدنيا وخير من الدنيا وما فيها إذن كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم ومدحه وواظب عليه سنة مؤكدة كسنة الفجر سنة غير مؤكدة وهي ما كانت من السنن مما لم يواظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم كصيام التطوع فالصحابة يقولون كان يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم إذن هذه سنة غير مؤكدة فضيلة وأدب وهي الأفعال النبوية في غير أمر التعبل كصفة الأكل والشرب والنوم هذه فضيلة وأدب المبهد المبحث الرابع نكمل طيب. سبحانك اللهم بحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك